منذ عهد الملك الراحل محمد باهر شاه، يستخدم مقتف الأثر للعثور على الأشخاص المتورطين في جرائم السرقة والقتل والقضايا الجنائية بالولايات الجنوبية، وخاصة ولاية قندهارا.